التسجيل مئة وثلاثة استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه كيف تكون الرحمة والتعاون في المجتمع المسلم يكون بالتكافل بين أفراد المجتمع وما معنى التكافل يا أبي التكافل أن يجتمع على المصالح المشتركة وأن يتعاون في دفع المظالم وتسوية الخلافات إذن التكافل ليس مجرد التعاون هذا صحيح فدفع الضرر والمفسدة عن أفراد المجتمع ومساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف وحماية الضعيف كلها من التكافل في الإسلام التكافل الاجتماعي في الإسلام يشمل كل الناس بغض النظر عن دينهم كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطينة